الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستبك بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا. للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة وقد مر بنا ما كان من الحصار على المسلمين حينما اشتد بهم الخطب واشتد بهم الأمر واتفق خمسة ممن يميلون إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها صحيفة ظالمة وأعلنوا ذلك ثم جاء أبو طا... ثم جاء عم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال أحضروا صحيفتكم فقد أخبرني ابن أخي بأمر فإن كان صادقا ففيه ما يحل ما بيننا وبينكم من خلاف فلما أحضروها قال إن ابن أخي أخبرني بأن الله ما كل اسم له فيها ولم يبق إلا ما فيها من ظلم وطغيان وتعد وقطيعة رحم فلما أحضروها وجدوها كذلك فقالوا هذا من السحر وبعد أيام مات عم المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ما بعده زوجته خديجة فاشتد الأمر والخطب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب بعد ذلك إلى الطائف ونال منهم ما نال من آذى على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله نعم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله موت خديجة وأبي طالب وماتت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بأيام اولا مات أبو طالب عم المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان ينصره ويعيده ويقف بجانبه ثم ماتت زوجته خديجة التي كانت تواسيه وتدخر السرور عليه وتطمئنه بقولها والله لن يخزيك الله وعباداه فاشتد ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام وسمي هذا العام بعام الحزن لأن النبي عليه الصلاة والسلام حزن على عمه وحزن على وفاة زوجته خديجة نعم فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه بعد موت خديجة لأن وعمله. أبو طالب كان يؤيده ويناصره وخديجة كانت تواسيه وتدخل السرور عليه وتطمئنه فلما مات تجرأ أولئك عليه و. فقدموا من الأذى الشيء الكثير نعم وتجرأوا عليه وتجرؤوا يعني كانوا في السابق لا يتجرأون على كثير من الأمور تقديرا لعمه لأن عمه من كبار القوم ومن, ومن رجالاتهم المعدودين فلما مات خلت الساحة فتجرأوا عليه فكان بعد أن ينال عليه الصلاة والسلام من الأذى يذهب إلى خديجة فتواسيه وتدخل السرور عليه إلا أنها ماتت ففقد بهما نصيرين عظيمين له. نعم وتجرأوا عليه وكاشفوه بالأذى وأرادوا قتله وأرادوا يتواعدون على القتل إلا أن الله يحميه منهم يتفقون على القتل ويقولون نريد أن نضربه ضربة رجل واحد وأن نقضي عليه يفرق بين المرأة وزوجها وبين الابن ووالده إلا أن, إلا أن الله ناصره عليهم نعم قال عبد الله بن عمر, عمر بن العاصي عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله عنهما رضي الله عنهما يعني من؟ الضمير؟ يقول هنا قال عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما الضمير يعود على من على عبد الله وعلى أبيه عمر لأن عمر صحابي وقد أسلم بعد إسلام ابنه الابن أسلم أولا ثم بعد ذلك أسلم أبوه بعد ذلك بفترة والفرق بينهما من ناحية العمر قرابة 12 عام الفرق بين عبد الله ووالده عمر قرابة 12 عاما وكان من رواة الحديث وكان من المجتهدين فيها وكان ممن بلغ مرتبة في الزغد والتقى والورع يقول أبو هريرة لم يسبقني أحد في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله ابن عمر ابن العاص وكان يكتب ولا أكتب يقوله أبو هريرة رضي الله عنه وقد روا قرابة سبعين حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت إلينا ونجد أن المنقول عن أبي هريرة أكثر فما السبب؟ مع أن أبو هريرة يقول لم يسبقني أحد إلا عبد الله بن عمرو بن العاص. ما السبب؟ لأن أبوه ريرة كان بالمدينة، وكانت وكان الصحابة في المدينة، والتابعون بعدهم في المدينة، فنقلوا لنا الأحاديث عن أبي هريرة، وأما عبد الله بن عمرو بن العاص فكان في مصر، وكان الوافدون إليها. ليسوا كالوافدين إلى المدينة كثرة لذلك الرواية عنه قليلة وكان يكنا بأبي محمد والفرق بينه وبين والده من حيث العمر قرابة 12 عام فقط نعم حضرتهم وقد اجتمل حضرتهم الضمير يعود إلى من؟ إلى كفار مكة إلى كفار قريش حضرتهم نعم، وقد اجتمع أشرافهم في الحجر. في الحجر هنا نعم. فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما رأينا مثل صبرنا، يعني صبرنا عليه وقت طويل. سفها أحلاما، وشتما، أبى وفرق جماعتنا إلى متى يكون هذا؟ يعني في السابق كان عنده عم، وكانت زوجته. ولها مكانتها وتعتبر من من النساء ذوات المكانة العظيمة في مكة خديجة رضي الله عنها. لكن الآن نمت سفها الأحلام وشتم الآباء وفرق الجماعة. نعم فقالوا ما رأينا مثل صبرنا, صبرنا عليه سفها أحلامنا وشتم آبائنا وفرق جماعتنا. فبينما هم في ذلك بينما هم يت... يت... ي... ي... يت... يرددون هذا الكلام إذا دخل المصطفى عليه الصلاة والسلام عليه نعم إذ أحبل فاستلم الرقل فلما مر بهم غمزوا غمزوا نعم وفي حديث أنه قال لهم في الثانية لقد جئتكم بالذبح نعم وأنهم قالوا له يا ابو القاسم ما كنت جاهولا ما كنت جاهولا فانصرف راشدا جعل الله الذعراء في قلوبهم يتمالؤون ويتوا يعني يتفقون على النيل منه فلما حضر جعل الله الرعب والخوف في قلوبهم وقالوا انصرف راشدا نعم لما كان من الغد اجتمعوا فقالوا ذكرتم ما بلغ منكم حتى إن إذا أتاكم بما تكرهون يعني لما اجتمعوا من اليوم الثاني كالول أمس لما اجتمعنا وقلنا عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا سفه الأحلام شتم الآباء فرق الجماعة ولما اتفقنا على أمر لما جاءكم قلتم انصرف راشدا إلى متى هذا الكلام؟ نعم حتى إذا أتاكم بما تكرهون تكتمون تركتموه فبينما هم كذلك اطلع عليهم فقالوا قوموا إليه الآن وثبت رجل واحد يعني كل منا يعمل ما يستطيع لأجل أن لا ينفرد به أحد وثبت رجل واحد هم جماعة لكن يريدون أن يكونوا بمثابة رجل واحد نعم فقالوا قوموا إليه واثبث رجل واحد فلقد رأيت عقب ابن أبي معيض فاخذا بمجامع بمجامع ردائه نعم وقام أبو, وقام أبو بكر دونه يدافع عنه ويق... ويقول أتقتلون رجلا يقول ربي الله نعم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله نعم. وقام أبو بكر دونه وهو يبكي. يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله نعم. وفي حديث أسماء فأت... أسماء بنت أبي بكر تقول جاء الصريخ وأبو بكر في البيت جاء يعني سمعنا الأسوال وسمعنا الضجة من أنهم انهالوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهم عقبة ابن أبي معايب وقد أخذ بمجامع ردائه وتواطأوا على ما فيه العار والدمار تواطأوا على النيل من المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم وفي حديث أسماء فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال أدرك صاحبك نعم. وغرج من عندنا وله غدائر أربعة أربع. نعم فخرج وهو يقول ويلكم لكم رجل أن يقول ربي الله ف... فلا هو عنه نعم فلا هو عنه وأقبلوا على أبي بكر فرجع إلينا لا يمس شيئا من غدائره إلا رجع معه وش معنى العبارة هذه كان له غدائر أربع فأقبل لا يمس شيئا من غدائره إلا رجع معه يعني شعرهم من من من المشادة والمصارعة التي حصلت ما إذا لم الشعر انطلق بأيديه لا يمس شيئا أو لا يمس شيئا من غدائره من الغداء إلا رجع من شدة المصارعة التي كانت بينهم وبين أبي بكر رضي الله عنه نعم مرة كان يصلي عند البيت أحد المرات كان يصلي عند البيت نعم. وراهطوا من أشرافهم يرونه فأتاكوا أحدهم بسلاء جزور السلا هو الذي يكون ليخرج من الناقة عند بعد ولادتها نعم فرما فرماه على ظهره نعم وكانوا يعلمون صدقه وأمانته وأنه ما جاء به هو الحق لكنهم كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك. فأنهم لا يكذبونك. فأنهم لا يكذبونك. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني يعرفون أن النبي على حق، ويعرفون أن كلامه مصدق، وأنه هو الصادق الأمين. وإنما الحقد والكراغية والضغينة هي التي حملتهم على هذا الكلام. لأنهم كما سيأتي مفصلا يقولون الحجاب السقاية الوفادة كلها ننافسهم فيها ونحن وإياهم على كفر سيرها بعدين جاءوا قالوا منا نبي وليس منكم من نجيب نبي حم. فلذلك لا يمكن أن نصدقه فالذي حملهم على هذا الموقف هو الحقد والكراهية نعم. وذكر الزهري أن أبا جهل وجماعة معه وفيهم الأخنس بن شريق استمعوا قراءة رسول الله استمعوا يقوله قراءة يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وهم عندهم من بعد النظر وفهم العبارة ودقة الأسلوب ما يفوقون به غيرهم فلما سمعوا القرآن عرفوا أنهم حق والله عز وجل يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين في آيات الله يجحدون الذي حملهم على ذلك والجح جح يعني جحدوه وإلا فيعرفون في قرارة نفوسهم أنك صادق نعم نعم ذكر الزهري أن أبا جهل وجماعة معه وفيهم الأخ بن شريق استمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فقال الأخ نس لأبي جهل يا أبا الحكم ما... ما رأيك فيما سمعت يا أبا الحكم هذا يقول الأخ لأبي جهل ما رأيك وأنت تعرف الكلام وتعرف الصدق من الكذب وتعرف الكلام الباطل من الحقيقة ما رأيك في هذا الكلام نعم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال. فقال تنازعنا نفسك. تنازعنا تنازعنا يعني كلهم منا يطلب الزعامة نعم تنازعنا نحن وبنو عب بنو عبد وبنو مناف, مناف, مناف, مناف. نعم أطعم. الشرف تنازعنا وإياهم الشرف نعم أطعموا أطعمنا. فأطعمنا قدموا الطعام للحجاد قدمنا منهم نعم وحملوا فحملنا حملوا من يحتاج إلى الحمل وحملناه معه وأعطوا من يحتاج المساعدة وأعطينا بذلوا وبذلنا سقوا وعسقينا الحجابة إلى آخرة نعم حتى إذا تجاثينا يعني استوينا وكننا فرصي رهان وفرصي رهان تكون متساوية تسير تكر وتفر سوى. حتى إذا كنا كفر سيرها قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك ذلك ما بقي أمامنا شيء إذا ما بقي أمامنا إلا أن نقول إنه كذب وافتراء وغير صحيح نعم قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك فمتى يعني النبوة منين نجيبها الطعام قدمنا مثلهم الحجاب حجابنا مثلهم السقي اسقينا مثلهم العطاء عطينا مثلهم البذل بذلنا مثلهم الزعام حصلنا عليه مثلهم لكن بعدين آخر مطاف قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء كيف نقول ذلك نحن إذن لا يمكن أن نقبل منه نعم والله لا نسمع له أبدا ولا نصدقه أبدا نعم. وفي رواية إني لا أعلم أن ما, يقول أن ما يقوله محمد حق ما يقوله صدق ما يقوله حقيقة نعم ولكن بنو قصي قالوا فينا قالوا فينا الندوة قلنا نعم الندوة التي كانوا يجتمعون فيها قالوا فينا الحجابة قلنا نعم قالوا وفينا السقاية قلنا نعم فقل فبقي أين يقول فينا النبوة ومن أين لنا ذلك نعم سؤالهم عن الروح وأهل الكهف لا وفي رواية وفي رواية إني لا أعلم أن ما يقول حق ولكن بني, ب... ولكن بني قصي قالوا فينا الندوة فقلنا نعم قالوا في... وفينا الإجابة فقلنا نعم قالوا فينا السقايا فقلنا نعم وذكر نحو الحديث نعم سؤالهم عن الروح وأهل <تصفيق> الكتاب الآن اتفقوا في اجتماع لهم في مكة على أن يبينوا حقيقة الأمر وقالوا إن اليهود أهل كتاب وإنهم يعرفون هل ما جاء به محمد صدق أم فنريد أن نرسل إليهم وفدا يعرض عليهم الأمر يقولون إن رجلا فينا يدعي أنه نبي وأن الوحي ينزل عليه من السماء وأنتم أهل كتاب ولديكم علم ودراية ومعرفة فما رأيكم فيما يقول ذهب الوفد وأخبروا اليهود في المدينة بما أرسلوا من عجله فقالوا اسألوه عن كذا واسألوه عن كذا واسألوه عن كذا ثلاثة أسئلة اسألوه عن أصحاب الكهف واسألوه عن الرجل الذي طوف في أقاص الدنيا واسألوه عن الروح فإن أجابكم فهو نبي وإلا فهو مدعي نعم وك... وكانوا يرسلون إلى أهل الكتاب يسألونهم عن أمره نعم. قال ابن إسحاق عن ابن عباس بعث كريش النضر ابن الحارث وعقب ابن أبي معيد وعقبة ابن أبي معاذ وعقبه ابن عبي معاذ وعقبة ابن أبي معاذ إلى أحبال الم إلى أحبال بالمدينة علماء اليهود إلى علماء اليهود ليسألوهم عنه نعم فقالوا لهم لهما فقالوا للرجلين نعم سلام عن محمد نعم وصفوه لهم صفته صفتة نعم فإنهم أهل الكتاب اسألوهم عن محمد وصفوا لهم صفته فإنهم أهل كتاب وعندهم من العلم والدراية والمعرفة ما ليس عندنا وأخبرانا بما يقوله لكم اليهود. نعم. سلام عن محمد وصفا لهم صفته فإنهم أهل الكتاب وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. نعم. فخرج حتى قدم مدينة فسألهم عنه وصفاه لهم أمره فقالت له لهما أحبار اليهود. قال. أحبار اليهودي. للرجلين الذين جاءا من, الم... من مكة مرسلين من أهل مكة نعم <تصفيق> سألوه عن ثلاث فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل إن أخبركم بالثلاث فهو نبي مرسل وإلا فهو رجل متقول نعم وإلا فهو رجل متقول سألوه عن فتية ذهبوا ذهبوا في الدهر الأول نعم يعني في الزمن السابق سألوه عن فتية ذهبوا في الدار الأول ما كان عمرهم مش قصتهم الفتية اللي في الزمن الأول والصدر الأول ما هي قصتهم وما هو عمرهم نعم فإنه قد كان لهم حديث عجيب نعم السؤال أمر... الثاني سألوه عن, وسألوه عن رجل طوار قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها فما نبعه ما هي قصته وما هي خبره وسلوه عن الروح ما هي ثلاثة أسئلة إن أجابكم فهو نبي مرسل وإلا فهو متقول لأن هذه الأشياء ما يدري عنها إلا النبي المرسل الفتية اللي في, في الزمن السابق خبرهم وقصتهم أمر عديد الرجل الطواف في القرنين الروح أمرها كل هذه أمر لا يدركه الإنسان البشر وإنما تعرف بالوحي فإذا كان صادقا فإنه سيخبركم وإلا فهو رجل متقول يعني يختلق الكلام ويدعي نعم وسألوه عن الروح ما هو فأقبل حتى قدم مكة فقالوا جئناكم لما رجعوا إلى مكة قالوا لهم أتيتوا بالإجابة قالوا نعم جئنا بما فيه الفصل بينكم وبين محمد ما هو هذا الفصل؟ قالوا جبنا ثلاثة سؤال إن أخبرنا فهو نبي مرسل وإلا فهو رجل متقول يختلق الكلام ويدعيه باطلا نعم فقالوا قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد قد أخبرنا أحبار يهود الأحبار هم العلماء من اليهود نعم. أن نسأله عن أشياء أمرون بها. بها ما هي هذه الأشياء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عما أخبرهم أحبار اليهود فجاءه جبريل بصورة الكهف وفيها الخبر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم ذكر قصة أصحاب الكهف، ثم ذكر قصة القرناي، ثم ذكر الروح وفيها الإجابة الكافية. إلا أن من عاش على الظلم وخالط الطغيان لحمه ودمه. يعبأ أن ينصاع للحق ولو اتضح نعم. فجاءه جبريل بصورة الكهف، نعم. فيها خبر ما سألوه من أمر الفتيا والرجل الطواف، وجاءه بقوله ويسألون ويسألونك عن الروح عن الروح. قل الروح من أمر ربي، نعم. قال ابن إسحاق فافتتح الرسول بحمده وذكر نبوة رسله. لما أنكروه عليه من ذلك نعم فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يعني أن أنك رسول يعني الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وعبده هو المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يجعل له عوجا يعني جعله معتدلا لا عوج فيه وواضح وضوح الشمس في وضح النهار أو واضح كل الوضوح فكما أن المولى قادر على أن ينام أصحاب ثلاث 300 عام ثم بعد ذلك يقوم من نومهم فكذلك قادر على أن ينزل الوحي من السماء على عبده فيه الإيضاح والبيان والهداية والرشاد للأمة جمعا نعم يعني أنك رسول مني رسول مني أي تحقيق ما سألوه عن نبوتك ولم يجعل له عوجاء أي أنزله معتدلا لا, لا خلافة فيه. نعم. وذكر تفسير السورة أي أنه قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أي ما رأوا, ما من, رأوا من قدراتي في أمر الخلاء وفيما وضعت على العباد من حجج ما هو أعظم من ذلك وأعجب؟ نعم. وعن ابن عباس الذي أتي أتيتوكا آتي... من الكتاب والسنة أعظم من شأن أصحاب نعم. أعظم من شأن أصحاب الكه قال ابن عباس والأمر على ما ذكروه. فإن مكتهم نياما فإن مكتهم نياما ثلاثمائة سنة أي آية, دالة, آية دالة, على دالة على قدرة الله وأنه على كل شيء قدير آية دالة على قدرة الله ومشيئته وهي آية دالة على معاد الأبدال كما قال تعالى وكذلك لأن ثلاثمائة سنة ينام ثم يقوم كأنه منذ ساعة هذا تليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. نعم. وكان الناس قد تنازعوا في زمانهم على تعادل على تع تعادل أرواح وحدها وذها أم الأرواح أم الأرواح والأبدال. أم الأرواح والأبدال. فجعلهم الله آية دالة على معاد الأبدان ويخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقصته من غير أن يعلمه بشر من غير لما في حد يدري عن هذه الحادثة إلا أن الوحي من السماء نزل ببيانها وإيضاحها أيما إيضاح أما الناس ما يدرون وبعدين قد يستمر 300 سنة وقام كأنه نام الساعة هذا دليل على قدرة الله وأنه قادر على إعادة الأبدان كيف شاء ودليل على أن وجود الجنة والنار الجنة لمن اتقى والنار لمن عصى نعم من غير أن يعلمه بشر آية دالة على نبوته فكانت قصتهم آية دالة يعني على معرفة التلاتي. النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحادثة في تفاصيلها من غير أن يعلمه بشر دليل على نبوته وأن الوحي جاء بإخباره بأحداثها نعم فكانت قصتهم آية دالة على الأصول الثلاثة الإيمان, الإيمان بالله والإيمان برسوله والبعث واليوم الآخر نعم ورسوله واليوم الآخر ومع هذا فمن آيات الله ما هو أعجب من ذلك نعم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى سؤالهم عن هذه الآية التي سألوا عنها ليعلموا هل هو نبي صادقا أو كاذب فقال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكران وجاء الإضاح الكامل عن ذا القرنين نعم. وقوله لقد كان في يوسف وإخوته. كان في يوسف وإخواته. قصة يوسف أيضا ما كان أحد يدري عنها لكن نزل الوحي من السماء. نعم. آيات للسائلين إلى قوله إذا جتمع أمرهم وهم ينكرون نعم. والقرآن مملوءا من أخباره بالغيب الماضي نعم. الذي لا يعلمه, لا يعلمه أحد إلا الله. وأخبر به نبيه في طريق الوحي وهذا دليل على صدق نبوته وأن الوحي ينزل عليه من السماء لأن البشر لا يعرف هذه الأمور نعم الذي لا يعلمه أحد من البشر إلا من جهة الأنبياء من جهة كونه نبي نعم